وغير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم مبادف اخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة اني احبكم في الله واسأل الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالطا ولا تجعل فيه لاحد غيرك سيئا احبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله اللهم اصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم صخر قلوبنا اللهم احيي قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم ثبت على الايمان قلوبنا اخوتي بدلي اسألكم سؤالا اخي هل تعرف عبادة من العبادات في شريعة الاسلام؟ لم تفعلها قط شريعة الإسلام شريعة عظيمة مترامية الأطراف كالبحث لا يؤتى آخرها هذه الشريعة العظيمة تشمل جميع مناحي الحياة فتكون هذه الشريعة بالنسبة لبعض الناس متاهة يدخل في الاسلام فيجد صلاة وصيام وذكر وتلاوة القرآن وعمر وحج وصدقة وقيم ليل وصلة رحم وبر والدين وإكرام جار وكفالة ايتام ومساعدة محتاجين وعيادة مريض وبحش من العبادات وقد يكتفي بعض الناس بمجرد الصلوات الخمس ومثل هذا لا حرد ان اقام التوحيد لا اله الا الله بمقتضياتها واقام الفرائض فلا بأس في ذلك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 جدا مهجوره منها عباده التفكر التفكر وقد يقول أحدكم في نفسه الآن هي الموضه عندكم انك تمد في بيت الملك جل جلاله كن ازل ما يكون كن ازل ما يكون لله في بيت الله خذ احترامه وتوكيره قد يقول بعضكم التفكر ده انا بفكر كتير جدا وهنا اقول لك ليس التفكير الذي تفكره ان التفكير الذي تفكره اكثره وسوة عبادة التفكر عبادة فلها شرطان الاخلاص والمتابعة ان يكون التفكر خالصا لوجهه الكريم وعلى سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذا هو التفكر الصحيح اما فكرك وتفكيرك اكثره وسوة من وساوس السيطان ولذلك حين يريد الانسان ان يؤدي عبادة التفكر فانه يلجأ الى القرآن وتكون مجالات فكرة هي ما احال عليه القرآن وليس التفكر فقط ان انظر الى السماء وارتفاعها و الى الارض وانبساطها و الى البحار وامواجها و الجبال وسباتها ورسوخها و الى النجوم وكسرتها بل التفكر احيانا في احوال هؤلاء الخلق وقدرهم و قال الملك جل جلاله وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضك